ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول الْكَهْفِ إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا شُرَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رحمته ويهيئ لَكُمْ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 ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فلن تجد لَهُ وَلِيًّا مرشدا. وتحسبون عيقا ضو وهم ركود ونقلبهم ذات الأمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لقت منهم رعبا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 فَالْيَوْمَ ضَرَعِيهَا أزْكَى طَعَامٌ فَالْيَعْتَكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَاللَّيْتَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنَّ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّةٍ وَلَا تُفْلِحُ عِذَنًا أَبَداً وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حظ وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها.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 وَلَا يُشْرِك فِي حُكْمِهِ أَحَدًا أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تجد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 فَالْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاسُ بِمَا كَلْمُهُ لِيَشْوِي الْوَجُوهُ يَشْوِي الْوَجُوهُ بِأَسَى I'm a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 ثيابًا خضرًا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 قال häntä vastaan, ja hän kysyi: "Miksi akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaaka rajula lakinna huwa allah rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada wa lawla id dakhalt jannatak qulta ma shaa allah la quwwata illa billah ay tarani ana اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبع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 اوضع الكتاب واوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون ما لهذا الكتاب؟ ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضىها ووجدوا ما عملوا حاضراً.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 سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُنَا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَعَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّقْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبَأَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغ فارتدى على آثار ما قصصام فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا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 وطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو عين يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن يقضف فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرام قال هذا فراق بيني وبينك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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وَكَانَ تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً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 ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطنع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً كذلك وقد احطنا بما لديه خبره ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قونا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبطت أعمالهم, فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناا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 مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صَالِحًا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا